دي عايش وحياتك بتبتدي من حقك تكتب وحياتك بتبتدي مع واحد غير يمني ظروفه سهلة عني لكن مش ممكن أبدا يحبك أكتر مني <متصفيق> وانا عارفت بتحبيني لكن عاوزت تنسيني وانا عارفت, تنسي عارفت بتحبيني لكن عاوزت سني ما اقدرش اضيع عمرك ما اقدرش اضيع عمرك واقول لك لي مشواري لسه طويل وانتي صبرك قليل مشواري لسه طويل وانتي صبرك قليل وظروفي أقوى مني عشتك نديل حتلاقيني وانا عارفك بتحبيني لكن عاوزك تنسيني وانا عارفك بتحبيني لكن عاوزك تنسيني ما قدرش أضيع عمرك ما قدرش أضيع عمرك وإنك يمكن أعيش وحيد وراك من بعيد يمكن أعيش وحيد وراك من بعيد لو كنتي سعيدة هكون انا سعيدة عايش على اتسمتك بس تنتم دهيني ونعرف لكن عاوزك تنسيني ونعرف اللي مہدرش ادیا امریک مدرش ادیا امریک